وَلْنَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا طَغْيَانَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَضِلُّونَ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 أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما صدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تفون اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وايا فتقم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 رو <تصفيق>